ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتنا الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الله بِاللَّهِ ضَنَّ السُّوء عَلَيْهِمْ دَاءٌ يَرْتَسُو وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لهم جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إن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 مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم, فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما